براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أو بعد أشهروا واعلموا أنكم غيروا معجز الله وأن الله مخز الكافرين وأبان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 إلا الذين علمتم من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم ظاهر عليكم أحدا فأتموا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين.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 وَإِنَّ أَحَدًّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اشْتَجَأَ رَكْفَ أَجِلِهِ حَتَّىٰ يَسْمَعَكَ لَا نَظْلَهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ